الباب الثاني وثلاثمئة باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم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 ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبل التصيح برنه فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقه متفق عليه الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب والحالقة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 او يرحم متفق عليه وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم وعن أسيد بن أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات رضي الله عنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا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 أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم